ألونك عن ذي القرنين قل فأسلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه وآتينا من كل شيء سببا فأسبع سببا حتى إلى أغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة ووجد عين دها قوم قلنا يا للقُرنِ إنما أن تعذب وإنما أن تتخذ فيهم أَمَّا من ظلم فَمَفْتُونَ فَنُعَذِّبُهُ ثُمَّ يرد إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى فله جزاء الحسنى وتنقول له من أمرنا نصرة ثم أتبع ببها حتى إذا بلغ مقر الشمس وجدها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم, لم نجعل لهم من دونها في ارا كذلك قد احطنا بما ردنه مضرا ثم اتبعت سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا كادون يبقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا جوج ومهجوج في الأرض فهل نجعل لك قرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم تدى قال ما مكنني فيه رب في قل فاعنوني فاعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحبيد حتى إذا ثاوى بين الصدفين قال انحبو حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه جفرا فما اتقاعوا ان يظهروا وما اتقاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا, فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عوضا الذين كانت أعينهم في لطاء عن ذكري وكانوا, وكانوا لا يستطيعون سمعا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَغْلِيَا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ظلّت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين تفروا بآيات ربهم ولقائه فحبق أعمالهم